انعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر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 فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهِ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 سيروا فيها ليالي وأياما آمين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق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 مرتاح العليم قل اروني الذين الحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم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 وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل متر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا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 وقالوا نحن أكثر أمولا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن رَبُّ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 إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون فيه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 وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّرًا ما يقول للملائكه انا اولائياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الجن أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ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 وقالوا ما هذا إلا إفق مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر وَمَا آتَيْنَا هُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنَّذِيرٌ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ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 إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَامُ الْغُيُوبِ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإنه تَدْعُو فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيب وَلَوْ تَرَى إذ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِمَّا مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُ مُتَّبِ نَأْشُومٌ مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِمَّا كَانَ بَعِيدًا